قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أما أباكم قد أخذ عليكم, عليكم ما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 قال الله تفتق تذكر يوسف حتى تكون حراضا حتى تكون حراضا أو تكون من الهادئين قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم